ذِلعَ علينا ويكثرون بما غرروا وهو الحق صدقا لما معهم قل فلما تقتلون انتيا الله من قبل انكم ولقد جاءكم نوسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وَمَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِهِ إِيمَانُكُمْ